يا هلوي يا تنبزور الحسين حجة من يا هلب شعبان حجة يا هلب شعبان حجة من يوم مولد السجاد بن عبد الولي حضرت الزهراء الغتول فنحلها الزهراء حضرت مولده فرح شعبا ابتدى الزهراء حضرت مولده فرح شعبا ابتدى يا اهل الشعب والعباد يا اهل الشعب والعباد شط بالسمه والعرش ولا حنا وفاطمه او هاي دنيا نسفت نص بسمه قد مولد العباس سبع المؤزمه يا تنوار الدمر والدمر هاشم فخر يا هلا تنوار الدمر والدمر هاشم فخر يا اهل الشعبان وعياده يا اهل الشعبان shut up and تنور والخير انتشر حسيت افكر طاغي يا وكمال وجهك يا جمعاء نسمة الانوار والخير انتشر وسيف كل طاغية ابن انكسر والقائم المهدل امام المنتظر يا امي لا دوكمال وجهك يا جمعاء اهه بسمسته بنراع القائم سمشت الدرع القائم المهد الويلد سمو عطاره حنا المايز نرفع شوا قلتهه ننغبتول مولد حصر حصر حنا مولد حصر ابن فحل الفحود هذا ريحان مثل زهرة البتول هذا ابو الاكبر علي والهلاله يعتلي هذا ابو الاكبر علي والهلاله يعتلي يا اهل شعبان وعياده ويا هلب شعبان وعياد وعياد وعياد ويا هلب شعبان يا هل ويا تلفزور الحسين الهندسه الصوتيه والتوزيع يوسف الصبيحاوي يا هنا بزور الحسين حجه من الحسين الملا حسين المالكي الكلمات للشاعر الحسيني السيد ذي الفقار النعيمي ويهدي ثواب هذه القصيد الى روح المرحومه المغفور لها ام حيدر المالكي هذا ومن الله القبول والتوفيق ان شاء الله <تصفيق>